انظر إ ل ى ب ع ض ما قد يطعن فيه في ه ف ي ع ل م ا ء ا ل س ن ة أ ن ت م تعلمون ل ح و م ا ل ع ل م ا ء أ ك م ل م س م و م ة وعادت الله في هاتي ا ش ت ر من ت ق ص ه م أ ك م ل م ع ن و م ة م ن أ ط ل قلسان ه في ا ل ع ل م ا ء ب ا ل ث ل ا ب ت ل ا ه ا ل ل ه بموت ا ل ق ل ا ل ي و م اطعن ل م ب ط ن لا ي ج ر ؤ أ ن يطعن طعنا مكشوفا إ ذ ا طعن طعنا طعن مكشوفا فضح ولذلك يطعنون طعونات م ب ط ن ة العالم الفلاني هو عالم لكن ب ط ا م ت ه تؤثر فيه ب ط ا م ت ه ب ط ا م ت ه تقوده أ ن ت لو قال لك أ ح د ان أ ص ح ا ب ك يقودونك هل كان سابا لك أ و مادحا يقولون اليوم في أ م ث ا ل ا ل ع ل ا م ة ربيع أ ن بطانته تؤثر فيه هذا كلام أ ه ل ا ل أ ه و ا ء كائنا من كان لو بلغت لحيته سرته لو صاح ب ط ر ي ق ة السلف لو بح صوته لو قال هذا الكلام صاحب هوى بغير عالم راسخ في غايه من ا ل د ي ا ن ة و الورع فيما نحسبه في غايه من الذكاء و ا ل ف ط ن ة في غايه من م ع ر ف ة أ س ا ل ي ب القوم تقوده بطانته هل تعلم ما معنى ا ل ب ط ا ن ة جلساؤك فهل العالم يختار ب ط ا ن ة ر د ي ئ ة يجالسه من يقودون ه يجالس اناسا يسوقونه إ ل ى حيث يريدون انظر إ ل ى الطعن ما يقول هذا إ ل ا صاحب هوى ف إ ن ب ط ا ن ة العالم هم الذين يختارهم العالم لصحبته ولمجالسته و ل ل ق ر ا ء ة عليه ولخدمته لا بد أ ن يلتمس دينهم ولا بد أ ن يتحقق صدقهم ولا بد أ ن يتبصر ب ش أ ن ه م يدخلون بيته ويخشون مجالسه وقد يطلعون على بعض خاصيته ثم يقودون انظر في زهو العالم ب أ ص ح ا ب ه قال ابن ا ل أ خ ض ر كنت عند ه وعند ج م ا ع ة من ا ل ح ن ا ب ل ة ف س أ ل ه مكي الغراد هل عندك كتاب الجبال فقال يا أ ب ل ا ما تراهم حولي يعتز بمن بجلسائه يحفل بمن ببطانته هؤلاء الجبال أ ن ا لا أ خ ت ا ر الرعاع ولا السقاط أ ن ا لا أ ش ي ن نفسي بمن كان خ ص ي س ا دنيئا يكون صاحبا لي لا ا ل م ر و على ع دين ي خليله فلينظر أ ح د ك م من يخالل ا ل أ ر و ا ح جنود مجنده ما ت ع ر ف منها ائتلاف وما تناكر منها اختلاف